"'غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ "'آمِنْ "'وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ "'وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودَ "'وَشَاهِدٍ قوتيل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم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 الله وك